ولقد أَعْتَيْنَا دَاوُودَ وسليمان علما رب العالمين بشتي بما قصة موسى عليه الصلاة والسلام هندك الوجوتي وبتريباتي وقت موسى عليه الصلاة والسلام المدينة دار كفتي وخدوا واحيبه هناك ودقال فرعوني وقت تجالة لفرعوني كجوابه بارسه فرعوني تشبه برامباري ووهي البيغمبرينية ورسالة وموسى عليه الصلاة والسلام رب العالمين مناكديش وانمونة قد اج ك ربعمين باسيفا دو هر دو پیغمبران ادیکد داوود و سلیمان باسيبا بوكرا داوود بابو و سليمانش قربو هر دوك پیغمبريت خدایبون و بتایبتي ربعمين في سورتي دي باس سليماني كات عليه صلوات و سلام ربعمين بهنه ديشت بيشك مادابو داوودي و سليماني عليهما صلوات و سلام علما ما علم داوود يا پیغمبراتي داوود تي گشتن دا و ربع مني اف نعمتا غuti و ربع من هدو كربون ملكيش و جالك نعمتو جالك بوشي جالك ابن اما يا ربع من شنعمت غuti و تيما عالم دوبي دوزانين عالم هشيغوها هالكاسكي خذي عالمي شرعي دوي ابي ربع مني فضل لكو بوشيغو جالكاكو موزانه دوي و مصرين عمتا هر هندی خداش بحثی ماسترین نعمت گرکه. يعني او علم خود داره و پیغمبرینی و شارژایی و دینی او گله گله ماستر بول چه؟ المدیکاتیه، المالي او گله گله کل هندی ماستره. و به این کل و آیاته، ابد مفسر و رحمت خدا به بوماجویی که و دلیل سر هندیه ک علم هم قوی یب قدره. اون خدای خوب قدرتی خود لاین ربع عالمینی. ولكن اول شيء يقول لك ان الله الله عليه وسلم اقرأ بسم ربك الذي خلق الله يقول صلى الله عليه وسلم ان ما يقول لك ان الله يقول علم ان الله يقول لك ان الله يقول لك يعني الله يقول لك ان الله و تو هست که نزی که رب العالمینی بید و راضی خود به دست خواه ببینی هر ریکا علمی در خود نیزی که رب العالمینی بید اما به جهل و نظانی نیزی که خودی نا بید بلکه بلکه جهل و نظانی بید در سبب مروف خودی دیر که بید چون گلک عبادت ها ده کهید چو اصر و اساس بونینه مروف یه خماندید کهد والمرو فينا هنا قبل كلام بل كنت جرى سبب هندش مرو في بيت عذاب دانش سبب كرنا رب العالمين آية كويدة بجت يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين عوتوا العلم درجات يعني رب العالمين إيمان دارة وخدان علمها قلق درجات بلنكت إيمان دارة بلنكت درجات وخدان علمها قلق درجات وبلنترن وماصرا لرب العالمين بل هندش نافئاتش دارباعين بجد، ولقد آتينا داودا وسليمان علماً ربعين بجد ما أكل نعمات المازن قال داودي وسليماني عليه الصلاة والسلام مع علم شار زايك الدابية الدين دا وما كرنا بيان بارخده ومرؤوف بسرمانش وسرماء ما إيمان دارش واجب عم خفير علم شعيب كين هم، لأن واجبك السر ما هم بسرمانك يا ربك سام طلب العلم فريضة على كل مسلمين وهم هم چون که سبب هندایشمانی مادام مرف پنیزی که خدا بی تو درجه مروری بلند بنت ویم مرف اکجار یه رجبی سر هند که خوفیر علمی شرعی بکت پتر هند که مروری رجبی سر هند خوفیر علمی بکت ام همو هر یکی ماه نکه ام یه مستعدين که خوفیر علمی دنیای بکين که چند کتابو برکین هش س او شش مرحله ابتدایی پسینگی، او سه مرحله متوسطه، ویتی عددی، ویتی کلیه، ویتی هیچش دیشت ما جستاره و دکتره و آقایان همه نکتبه که ندو، و نسی، و خين و ندهاو پتر، آمده خیلی نودی، و خیلی نودینی ویسی، آقایان همه ما دیکن بس بوچیه، بس جورهایی دبیش، ایک دبیش ولادو معاشی که بیاد گرفت. یه آن خوش کم، یه آن درجه خوبن کم دنیایی دار. اما امید مساعدنی كا أي كتاب تنه خوفير كينو ديبتشي وعملي بذين كقرآنه و صلى الله عليه وسلم وشريعة دين إسلامية والناف شريعة إجدادية الشرنية هم وش تك تفاصيل خاصة وش كا كبيت في نبيد منو فروجان أمري وقري ابن عقيد أمري وقري داي نبيد وكي علم الميراثة وكي جلك علم الدين وشرنية هم وكسه خوفير كت. بس أرندك واجبك خوفير ولكن يجب دي ونيا واجبة من يكون هناك والسبب يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون رب من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من وقال الحمد لله فهر دو وحتى رب العالمين أفعلمو بيعنبريني وتجي إش نو شارا زيدا هادوكا سبحان رب العالمين يذكر وحمد رب العالمين وقال الحمد لله هادوكا حمد رب العالمين كسرفين نعمته وانعمتة خدّ دين وانا كرب العالمين ونيا خداني همو نعمتك يا وهموا باشكيا ومرؤو في إيمان دارج برهن همو وقتك تفيا حمد وسباسية رب العالمين بتنبكت بدس بكت تشمكي او خدا نهامو نعمتك وي هر نعمتك ومورويته وما بكم من نعمت فمن الله و هر دو بيغمبراش حمد وخداك ويا حمد معنا هنده واتدهي يعني رب العالمين كاملا ويبه عيبه ودجال خوج وياني ومازن كرنا رب العالمين ودجال هنده ده معنا سباسية شواتدهي وشكريني رب العالمين شواتدهي بل هندي ظاهرته في الحمد لله الذي فضلنا يعني او خده او إلهه أم قدر <تصفيق> إخستين على كثير من <متبع> عباده سرجلك عبدته المؤمنين أو عبد إيماندار كأمد قدر إخستين سر وا علمك زور يا داعمة الديني الدين دا وهذا دي قدر إخستين سر وا سمد كنا رب العالمين ووارث سليمان وداوود ايش دي هذه اياته رب العالمين بحثي سليماني اللي كانت عليه الصلاه والسلام وفي سوره دا قصص سليماني دو ما بيجيد ووارث سليمان وداوود سليمان بوارث داودي عليهم الصلاه والسلام طبعا النبي وارثه مولوي النبي وارثه ملكي چونكي اي بيغمبر عليه الصلاه والسلام هر بيغمبره كتمريت آو مالدی خو تل تва نه بی توارثه یعنی نه تلق بکرند نکلم مروره هر کس کلمه میر مال مروری بو واکس عادی مروری مAVA جب چیکن مروری ن جن مروری یا بابا دایکبران کا کی ن عادبان شرعان د بو و هیله توزع کرند اما پیغمبره عليهم الصلاة والسلام السلام آو مالدی وقت می تва نه ت توزع کرند پیغمبر الصلاة و السلام می گید نحن معشر الأنبياء لا نورثو ما تركناه ان ما تركنا صدقة پیامبر بیش سال الله علیه وسلم، ام پیامبر هم او بیچید مالمنه نه تلک و کردم ببچی ما بذریت آما او آمد پش می نبود، بیچید آویان پشتی خوتالین هموچیه، همو صداقیه. با چبو سلیمان علیه سالات و سلام، بوارث داوودی چه دا؟ فی العلم والنبوة والمولکی سلیمان علیه سالات و سلام بوارث با وچدو داوودی چبو ما و؟ و چه لیاقت پیغمبراتی رباعین دا سلیمان علی صلاات و سلام. او علم تجعشتن و شرزاای دینی دا. و دیسا ملک دا صلاات. اونا دا سلیمان بوارثه که بوارثه داوودی علیه مصلات و سلام. و گال یا ايها الناس سلیمان علی صلاات و سامگوتي و دجال خالکی علمنا منطقه طيري شكرين يا رب العالمين لك سليمان عليه الصلاه والسلام سباس يا رب العالمين لك سفاني عمتنا بيت خدي داينه برندهوتي جل خلقي وتربع مين النشمدي زمان طيرا امتت جهين ووايك الو النعمه وفضله ابو رب العالمين قال سليمان لك عليه الصلاه والسلام وتربع العالمين نشمداي كاس زمان طيرا ودنجه طيرا تي بي جم قطاير تشد بيجن جهر طيرك هبيت سليمان عليه الصلاه والسلام قال اخذ قال لك نعمه دي قال لك اما اڤا غوتي طيبتي اڤا غوتي چونكي اڤا كلوان نعمه تبو رب العالمين سليمان عليه الصلاه والسلام بي طيبتكري هو اكلوا فضا الى بو سليمان عليه الصلاه والسلام رب العالمين نشا سليمان ده ابو عليه الصلاه سليمان زمان هم طيره كتي دغشت ناخو جلج نعمته ديش قال كربون. بل هندس داود سليمان عليه الصلاة والسلام قلت قالي خالكي أفاكل ونعمته أبد خديت قال ما كريبي تبي سر ما وأمس يا رب العالمين يمكن سر بهندس. وخدش هر وكي بجد واما بنعمتي ربك فحديث. قلت وان نعمته خديت قال تكرين شبكه بجبه بل هندعفش هر أكل شكرين يا رب العالمين يا. بل هندي سليماني قوتي خودي اف نعمتات قلمكي و بخلقي قوتي نا ابو بخساسار خلقي معظم قد و اوتينا من كل شيئين و قوتي خودي دائما يعني بن امانه داود عليه الصلاة والسلام و سليماني همو تشتات همو تشتات كماليكاتي و دا صلاة بريفة بجيت امانه همو تشت خودينا داو سليمان عليه الصلاة والسلام دا و خودنا دابو داودیش علیه سلاطه و سلام اما هندک جرا وقت گوتي هفو کل ایک الالفاظ العمومه اما هندک جرا چش تک تیت ده قرینک دلیلک تیت به عامه چلیت کت تایبت کت تخصیص کت به هندکی اجهان عرفا یوان عقلا چه, چه تیتا تخصیص کرن اف عامه تیتا تخصیص کرن یوان عقل هندک جرا چلیت کت تخصيص کرد یا ان عرف تخصيص گت یا ان دلیل کدی میهاتیل قران یا سنته یہ ته تخصيص کرن هه ته تایب کرن چونکه هم هم زانین ابي همو چي دستي دابي تو او چو شيري كه بس كيا مثلا بالعالمين و اوتينا من كل شيء سلیمان عليه الصلاه والسلام هموشتك نابو اما هموشتك هبو كه چه پيتوي بيت ملك وموزن و ويدا صلاه دسي ربيت او رب العالمين هموشتري داوي كامل كيوي وده صلاتوي الهما قوات تربو وكي او آيات بحسي هوا اشتكات او هوايه هنا تراب العالمين بو عادي قوم يهودي عليه الصلاة والسلام بجد تدمرو كل شيء بأمر ربها بجد او هوايه هم اشتك كي لكر إلا أكبر فأصبحوا لا يرى إلا مساكينهم رب العين بجد هر چی که سر دید بود دنبینید بس دچی بینته و بس خانیت و ما بونه با جد و ما بونه با بو خانیت و خراب نکردن هوایی. بنوید تدمیر کل شیء، یعنی هموش دکنابو عوای خراب. آو چجبو عوای غبار عالمی حس کری و اذنا خود سر هبی ک امر پیکری که وانش ریب کات هلاک بتوانهالیت. بر هند من كل شیء، ابش یعنی هند جرا تبد من كل شیء كل يعني انها ما فنان دي عندك اوت دي و قرين ودليل دليل ديجال هيت ديار كوتاي ان هذا يعني اف نعمه تخديق الماكلين له هو الفضل المبين فضل باشيا ما ماسترنا رب العالمين الماكلين ويشكرانا كخدان موي حقيقي رب العالمين وي داينما ويمرو في امانداريش همو وقتی که تیویا نعمت هد خدا بیرون کرد شکری نیا خدا سرکت و اگه پیتیوی هنده بید کمر و بیش توجه تیویا بیش توجه یعنی بونمون نگه می‌شته هانه تچیا انتقادین این باش بید کمر و بید باشه الهمدلله اما ولادت قاتین یعنی برام برم و بید ده ویت گید یعنی از باش نیم بسایشونیا گرک نخس که ماتیر منده اما اگه ون بید منی اول مربی راست نیاد وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جنوده، وحشر يعني وَجُمِعَةَ يعني هاتكم كرن بسليمان عليه الصلاة والسلام جيشوي من الجن جيشوي لتشهد بو بيك إنان الاجناة يرحمك الله والمروفة والطيري وطيراه، فهم يوزعون أف جيش سليمان عليه الصلاة والسلام الوانه هاد بيك إنان. و بطا تکوم کرن و جای شکر چه هبو؟ یعنی ترتیب هبو یعنی منظام هبو جای شکر برها لا نبو هلی کهیف خوبش او نبن ترتیب و نظام نفواد نبید فهم یوزعون یعنی دست بکا بده هیتا را گردن اتای دیمایی که چلی عاد بون؟ گهش بونه و خور ترتیبی و رای کپیکی چه و شوید خو بونه و هندک يعني هر امركالي هات بو کرن وهر هر نهيه کالوه جيشه هات بو کرن نتكرنده خلاص و جيشه هات برايكو بي مرتبو بو وقت سليمان عليه الصلاة والسلام حس كر بو جيشه بو حاضر ببيت ده ده بو بيت دب زي و كيم دبو هيته حاضر کرن و هفت ده يلي سرهنده اش ون هر رئيسه که تبیو چه هبید؟ بو جيش هبید بره غبرنا دولته و ده حتى إذا أتو رب العالمية حتى سليمان عليه الصلاة والسلام قال جيشه كيف؟ قال كرب العالمين أملك فيكريا يان ايك الواقع رابي أويت ريفة برنا دولته جيشيخو روجكت قال جيشيخو تشيت حتى إذا أتو على وادي النمل حتى قهشنا سر دولك كأو دول يا مشهور بودغته واد النمل كجلك كل ميري الويربون. ومالتون النفوه دوله ده قالت نملة اه کلوه رابوه اه کلوه کل بوتي. قالت يعني جوتي نملة اه کلوه يا ايوه النملو قاسكرا و تقلی کل امیریا غاز جاسكرا غاز کروا اوید جمعه داخو دولي دولي و اوید نفوه دوله دو لالیوه و دخلو مساکینكم خدا ومالت خدا لا يحطمنكم سليمان وتد هنجلن برشقينا وبيه هنجلنا سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده وجيشه وجيشه يمازن مازن كتش جرى الناف تاريخ هذا نبينا بس أبغى خد يداه سليمان عليه الصلاة والسلام كجيش نيا ونبيا نلبرينو كنجرة بجوا كمروف بنو أجن بنو طير بن و همو اول بند امر قائد که مروی بشریده و اهرش که بیشتر بکند. این لحاظ جشنه بد که خدا به سلیمانی مسخر کردو. علیه سلامت و سلام. و هم لا یشعرونه و تابه اسپناکن نزعن هجای لونگنیه. چونی حشرات چیه حشرات کج شو کنه. و نه وقتا دلیل دکار سلیمان علیه سلامت و سلام زمانه کش زانی. يَا حَشَرَاتَهَ زماني حَشَرَاتَهَ الظَّانِي نبسي طَيْرَهَ بل هنده وقتها فيها فأخفنا قوتي سُلايمان عليه الصلاة والسلام تيجه أشت و وقتها كُل امير يجزاني كا سُلايمان تي عليه الصلاة والسلام پِغَمْبَرِ خُدَيهَ بل هنده قوتي الله يحطيمنكم سُلايمانو ينوفي ويجزاني نوفي كيزاني سليمان عليه الصلاة والسلام بل هم ده حشرات و اوه نوه كيف ظنن نوه البيغمبراه او بيد نوه بزانن ظنن نوه مروه باش ظنن و سليمان و جيشوي ده پل هنگونانين هنگونه هرشينه هنگونه پرچقينه بن پيد خدا و بعد رشينه اوه خو وقته پل انگوش بنن و هم لا يشعرونه و او نظن هس بناكن چون کی او از موازنان و موازنین، آویش کلمیرش حشرات چیه؟ یا کج که؟ گله جد پلنیت های لینیا تو اسپیناکی. به هند عذر بکن اونا و بسیله ایمان علی سلطان و سلام. و دیس آرایکال کلمیر یابو کجی بو قوم خود ویا، بو جنسی خود ویا، باشی بود ویا، نصیحت بود ویا. و خرابی یک دیگهی تا، نصیحت کردند. مته هرند داف زرラー و اف خرابی نگهی ده ده و خودش به ما گوهتی وقتی اف قصه و اف چروکه گوهتی همو بهوندنه در عبره تلوید گرین و در امیش و نیعو چطه ایمان دار مادم حیوانک و حشرک افنده لالی های شکت دانیه ام حما عاقلترین و تیگهشترین او ایمان دار الهما رئیستر و قدرتر ناف من روی واجده او پتر همه افشته لالی های چی گوه خربیاک دبوی هیت آمو برویە بسلمان هیت بیا برویە بسلمان به هشيار کتە و آگادار کرد ما آدم ی پیچیت و زانید فتبسم ضاحکا سلیمان علیه الصلاه والسلام احتیا گاردان گکولمیر یبی و کلمری گوتیا همو کلمری ی دی گوتە هر نات خانیت خودا سليمان عليه الصلاة والسلام جايش شوي بل هنجونان و هس بنوكا و نظانا سليمان عليه الصلاة والسلام تبسما يعني عاولي جرنجي تبسما وقتا في اللي في ادمروه بيشاك لكي بس ده ده ادمروه و ده ادمروه فاناوي تبه جرنجينا بشتي انجي ضاحكا بشتي انجي كي ريش ونيا باكانيش يعني دفويش فابوه وهكا قالها غالهو تدريد بشتي انجي انجي بشتي قهقه هنگادی بیش نه قهقه ها که بس لیف پیش اکو و بگیر نژین هم تبسمه. هرکه دویم روی وابو و وابو ضحیک و که بودن گشت درب وابو قهقه ها. سلیمان علی صلی الله و السلام علی پیش اکو لیفت و گیر نژین و بشنگی پیکانیش. و دبزانیش بوختی فت بو کیف خوشیه. هم و تبسم نه جهت تبسم تی دوچه. أبو عاجزية أبو كربيش بدن دبجنت تبسمة تبسمة بس قرنجينا كيفو؟ هيكي عصبيبو، ونيا جل جهدي إيك ونيا جل كي هيكي عصبيبي دبتشك بيشله هاد دبقرنجيت، أما قرنجينا يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبسمة أشبو؟ كيف بياد يا من قولیها بر آخفنا وی کلا میریه چونکی اول کلا میریه بو باشی بو قوم خود بیا و رب العالمین حس کرنیشا سلیمانی بدهت علیه سلات و سا که همو مازنا و قایده و رئیسه تیویه چی بو قوم خود بید باشی بو بید و زراره لیدیر کن و ناف وی آیتش دهود یاد کرد که او کلا میریه گوت یه چی بیا؟ مأزنة وابية، هيك المأزنة وابية. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام جي جوتي ربي أوزعني هاد دعاكرا. واحتاج موقف عديتي، وعج جايب جرتي بي، بيش موقف فيك كلاميريا وبيكني دعاكر. قتي يا ربي أوزعني يعني ألهمني ووفقني يعني يا ربي خليتو توقف قامن بداية. أن أشكرا نعمتك أسبوع سيوى نعمتك أبتقى المنكرين نعمتك يعني نفسيك نعمتك المفرد إذا أضيف عم كلمة كهات هكا مفرد بيت بشتينجي مضاف بيت بشتينجي بشخو أبه هنجي عامة وإن تعدوا نعمة الله النعمة مضافة بك بأله نعمة يا فبحس كين نعمات الله يعامة يعني هم هم نعمات نعمتك نعمت التا يا يعني يا رب الخدا تها عم ديكوا الشكرني يا هم نعمتك بكم أنت تجعل منكرين الاتي نعمت من يا رب مال من دست خوف اینای سپاسی رو تد کم و ناو دستاناتا من دست خوف اینای به خود اشکرین و نعمتات کم او تد من چونکه همو نعمتک و همو باشیخ خودی رو داره مرووی بسرمان همو گاوه تیوی همو از زفر این تفا بو که بو رب العالمینی اما میو بشتیارا به خود سپاس افمال من دست خوف اینای مالک گلک باشه أبا درستي بس أو درستي والشكرني أو كامل نيا، ويا يا خدّي بس يا كامل نيا، يا كامل، أوعى تبي جياره بخدي، السبب كم أبتدي المنكرين التي أنعمت علي وعلى والدي وان نعمت التقال ديك منكرين، كداود عليه الصلاة والسلام ودايكويا، ديكو سليمانية، شكي واش رب عالمين وني أولي كربون. كربونه من روفه صالح و بچه اكتش اجدابوه بچه اجدابوه اه كالوان سلیمان بو علیه السلام كبوب يغمبري خوده وان اعمل صالحا يعني ربي اوزعني. زعني ان اعمل صالحا يعني يا ربي خوده توفیقه من اج بده و هر وكاره من بي كو هس عمله صالح كم چو كيام ناشه عبادته خوده بكين لك هر وكاره و توفیقه رب العالمين بيه با هنده قوت يا ربي خوده تو هر وكاره من بي اعمله ويصالح بيت يصالح بيت يعني بوتاب بيت ودي سنة بيغمبري بيت عليه الصلاة والسلام كانجي سليمان بو عليه الصلاة والسلام ترضاه او عملت تبيرازيد بي وادخلني برحمتك وتم بعد ناف ناف وكسدا ابرحماخو ناب عملمن تبرحماخو من بعد تبرح قل وكسدا في عبادك الصالحين اتقل عبدت خويت باش يا صالح من بعد تقالوا ده الساحة محشرة ومن بعد تقالوا ده النف بحشت ده ويالجده افاش ايك الادابة ديه الدعاية كامروف همو قاوة تكاس ناشلة بحشت ده إلا برحمة رب العالمين نبيد بل هندش ده سليمان عليه الصلاة والسلام قطيه وادخلني برحمتك يا رب خيرتو برحمة خم بادتقال مروفة صالح ده ومبادتوي جيدة او جيتو المروفة صالح بيك بحشت ده و سليمان عليه الصلاة و سلام واختاف نعمه تديتي و ربع العالمين اف موقفك في كل امري شدي شكريني و سباس يا ربع في ومنوفي ايمانداري رب العالمين واختاف قصاب ماجوتي بو اكل مفر في القصا هر نعمتك تديد و بيرتل هاتوا كرب العالمين جالتا بيت اجى نعمتك صحات بيت يا مالي بيت يا هر شتي حبيت وقت تدبيني ربع العالمين داتا يا بتجي كابيت شكريني يا سر و نعمتی. سلیمان علیه السلام نگویی پاشید و چما و کتاش چما مزگفته هنگی من دستم را خوشش مانده وش کری هنگی دشگم د دعا کم شکرینی و خدا کم کار با من اف نعمت هات جال مکری. هر وقتی اف نعمت دیدی و دیدی و نیا و کلمیری خو و کلمیری دی یک هشکرینی را بر عالمی کرد ملو و ایمان همو وقتك تیوس سپاسیار رب العالمی بکد، شکری رب العالمی بکد. و بتای باتی وقتی بیرام رویل نعمت او باشیت داده. یعنی تو ایکی بینی نخوشه و برات نعمت از صحت آدایت. شکری نیا خدای بکه. جا رب خدا تف صحت آدای من و ف نعمت آد قلم کی. تیک دید جالک فقیره و حالته باشه. شکری و رب العالمی بچی که دینته. تیک دید جهل اللهی هی موزاني لاينيا وتاالم لا ريهاي شكرينا رب العالمين بكاسر في نعمتيه ومروف بلا تاخير نكت چونكي همو وقتي كي او عمل صالح دي بوت هي تا نيسينه هي تا ارگتن اما كمل في تاخير كل اغلب جارهويا مروف بلكي بيركت يوم اما بلكي مروف نغي هيتوي شكريني و سپاس يا رب العالمين بكس صلى الله وسلم على خير خلق محمدين وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين